والسماء ذات البرود واليوم المولود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما لقموا منهم إلا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 أتاك حديث الجنود فرعون وسود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد